الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المله ا ح م د ل ل رب ا ا ل ل ع م ي نحن والصلاة والسلام على رسول وعلى و الله الأمين على آله ص أ ا ب ه أ ج م ع ي نحن اليوم وفي هذا اليوم الطيب ن ب د أ م ن ز ل ة ج د ي د ة من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين وربما تستغربون هذه المنزله وهي, وهي م ن ز ل ة السماع وربما يقول قائل ما معنى السماع كل الناس يسمعون وبعض الناس إ ذ ا ما سمع لا يستفيد وهذه ا ل م ن ز ل ة تعنى بكيف يصل السماع إ ل ى قلبك و ت ت أ ث ر فهذه ا ل م ن ز ل ة يمكن أ ن نسميها تنبيه القلب على معاني المسموع إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن شارد الذهن غير مركز يسمع ولكنه لا يعي ما قيل له وبعض الناس عايش في الدنيا وسمع كل الدين من حيث السماع ولكنه لم يستجيب ولذلك قالوا يوم ا ل ق ي ا م ة لو كنا نسمع بالرغم من أ ن ه م سمعوا لكن السماع الذي عنوه المعاني المراده لم تصل إ ل ى قلوبهم و ق ا ل ل و كنا نسمع أ و نعقل ما كنا في أ ص ح ا ب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير فالسمع رسول ا ل إ ي م ا ن إ ل ى القلب ومعلمه وداعيه وداعيته رسول ا ل إ ي م ا ن إ ل ى القلب عبر آ ل ة اسمها ا ل أ ذ ن بها يسمع ا ل إ ن س ا ن ولكن السماع سماع ا ل إ د ر ا ك و ا ل إ ج ا ب ة لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أ س م ع ه م لتولوا وهم معرضون سماع ومعه إ ع ر ا ض بعض الناس يتخيل أ ن هذا السماع في الصم يقولوا لي دين الله جابهم كذا لو ك ا ن ف ي ه م خير ك ا س م ع ه م أ ن ا لقد ف س ل ا ل آ ي ة كذا قال لي الصمت الله جاي موكل لانه كان يسمعوا كان, كان, كان يكونوا مجرمين طيب ما في ناس بيسمعوا مجرمين ر أ ي شنو دير الله ما جاوبوا ا ل ص م ل ي في ناس بيسمعوا ا ل آ ن اثنين تمام بيسمعوا كويس لكن مجرمين نعم أ ي و ة لكن قال في ق و ل تعالى لو علم الله فيهم خيرا ل أ س م ع ه م سماع القلوب و ا ل إ ج ا ب ة و ا ل إ د ر ا ك والفهم وليس مجرد سماع ا ل أ ذ ن الخارجي أ و سماع ا ل أ ذ ن ا ل خ ا ر ج ي ة ومعاني الدين ت ب د أ بالسماع سماع الخير ولذلك من أ ر ا د أ ن يشوش على أ ه ل ا ل إ ي م ا ن منعهم هذا السماع قالوا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغوا فيه هذا ت ش و ش ولذلك أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يستفيدون من هذا السماع السماع الذي قاله مؤمن الجن ماذا قالوا واذ صرفنا اليك نفرا ً من الجن يستمعون ا ل ق ر آ ن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا, إنا شنو؟ سمعنا كتابا أ ن ز ل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وكذلك في أ و ل س و ر ة الجن قالوا إ ن ا سمعنا ق ر آ ن ا ع ج ب يهدي إ ل ى الرشد فامنا به السماع كان معلم ا ل إ ي م ا ن وداعيه ان يكون قلبك مهيا ل ل ا س ت ف ا د ة و أ ن تكون على ق ا ب ل ي ة ل ل إ د ر ا ك والفهم والتنفيذ والتطبيق وذلك لا يكون إ ل ا بعد تهيئ القلب واستعداده فمن السماع سماع ا ل إ د ر ا ك ادراك هذه ا ل م س أ ل ة ومن السماع سماع الفهم ي ب د أ السماع ب ا ل إ د ر ا ك يقول لك كلام تدركه والله الله داير شنو مننا الله داير مننا كده كده كده ك ت ه بعد كلام الله دا اداره الله في ناس ب ي ا خ ذ بجديه ويبادروا ويتقدموا على آ خ ر ي ن و ي ض ح و ا ويموتوا وناس سامعين كلام الله د ا ما تحركوا الفرش شنو دا سمع ودا سمع الفرش شنو بينته ا م التعامل مع لكم النصوص القابلية وسبق أن قلت لكم هذا الحديث قلت أن وسبق أن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم كان يدرس في مسجده و أ ت ى عبد الله بن مسعود م ت أ خ ر ا ولما أ ر ا د أ ن يدخل المسجد قام أ ح د الحاضنه في المسجد ل ح ك م ة يعلمها الله ف أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال له اجلس وما قال يا فلان ي يا فلان اجلس فلان أ بس قال اجلس سمع ابن مسعود اجلس خارج المسجد فجلس بس قال ل ز ج ل سمع س جيزي قاع بر ما قال انا ما قصدني كذا كذا نشوف الوراه شنو قضيه ا ل م و ع دفوشنو كذا نسال العلماء تقول رسول قال يوضح رسول قال ت ا ن ف ش و انا م ش و د ه رسول قال ي و كذا شوف العلماء كذا الرسول قال, شنو؟ الرسول قال, الرسول قال تفسير ر ج و دا زول ب ت ع ل ق لك ما دار يستقيم ا قاعد والشمس حار ة جلس في هجير الشمس حتى انتهى الدرس وانتهت الاسئله ة يقول لك س ر ي بلاي السريع, السريع دي؟ بيقوله لكن لما يقول لي أنا دي د يقول لكن تكون بتاع ا مغلانا س يقول لك طلقت ملكي ا طلقت طلقت لكن ما وقعت بس سؤال ع ل ى الماشي متخاف الله والله و ح ي د يقول لك مولانا سؤال بسيط بسيطه كنقول د ه ان نشوفه بسيطه بسيط بسيطه تحددوا انت بسيطه د أم تحددوا انا وفي أ ن د مافي سؤال واحد قال ل ه مولانا ن س أ ل سؤال بسيط س أ ل ن ي في ا ل ت أ م ي ن بجوز ولا بجوز انت بقريت بسيط وقال ما, ما اجلسك في هذا الحر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول اجلس وجلست قال انه لم يردك قال سمعت اذنايا ولم يسمي قال ما قصدك لاهي قال اعرف كيف وقال اجلس وما قال يا فلان وقال يا فلان بقول ما قصدني خرج الرسول عليه الصلاه والسلام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده جالس قال يا ابا عبد الرحمن من الذي أ ج ل س ك في هذا الهاديل قال سمعتك بالمسجد تقول ا ل جلسته ة ج قال يا ابا عبد الرحمن قم ولك ا ل ج ن ة وفعلا استاهل ا ل ج ن ة ل أ ن ه نفسيت عاليه جدا في التعامل مع النص ب ت ع مع ا النص م ل ب ج د ي ة تقول الرسول قال ل كذا ن س أ ل العلماء بلا نزول جادي يا بعد الرسول تعرف شنو عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ت ع ي ف شنو في علمتان ولا فيش الشيخ أ ك ث ر منهم منه. والعالم أ ك ث ر منهم منه. إ ل ا شيء فعلا يحتاج إ ل ى إ ي ضعف لكن ما يخرج لك من النص ثم هذا السماع هو أ س ا س العقل ل أ ن يا اخوانا ن إ ن ت أ ي كلام بتسمعوا بتوزنوا جاي أو بتوزنوا ب أ م و ر أ ح ي ا ن ا تزنه بطبعك ي فهذا يسمى سماع من يسمع بطبعه وهواه فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه ووافق هواه بمعنى اسمع الشيء المناسب ما ي ف ع معه يكون دائما شكل رزل معين إ ذ ا شكل رزل معين بكيف جدا لا حظ ه من السماع وبعضهم يسمع بذوقه وحاله و إ ي م ا ن ه ومعرفته وهذا سماعه على قدر استعداده على قدر استعداد قواه العقليه والروحيه والنفسيه انه ي ق د ر ي س م ع ويستجيب لكن أ ع ل ى السماع ما كان بالله كيف ما كان بالله أ و ل م يقل ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لما قال لا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل قال فبي يسمع فبي يسمع لا يقع في نفسه ولا يوافق هواه إ ل ا ما كان يرضي الله حتى ولو كان خلافا لحظه ولو كان مباينا لطبعه ف إ ن ه ينزل نفسه ويرغم طبعه أ ن يكون وفق م غ ا د الله تعالى و أ م ر الله سبحانه وهذا إ ش ك ا ل هذا فعلا إ ش ك ا ل لذلك فب يسمع لا يسمع بغير الله طيب السماع الذي هو تنبيه القلب على معاني ن س المسموع وليس الفاظي أ ن ت تسمع كلامه قلبك ب ي ت ن هذا الكلام ه م هو م كده الفرق ا كان لأنا به منه ذلك لابد أخذ الموضوع ما أخذ الجد وهذا هو الفرق بين ا ل أ و ل ي ن وبين ا ل آ خ ر ي ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا يتعاملون مع النصوص ب ج د ي ة ويتعاملون مع الشرع ب ا س ت ق ا م ة و م ص د ا ق ي ة ونحن نتعامل أ ح ي ا ن ا بتشكك و أ ح ي ا ن ا بتردد و أ ح ي ا ن ا نتعامل مع الشرع بعدم ج د ي ة ن أ خ ذ ما يوافقنا ويوائمنا ويلائم طبعنا ونرد ما سوى ذلك و إ ن كان من رب العالمين لذلك هذا إ ش ك ا ل من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل ك ب ي ر ة في باب السماع طيب السماع نود أ ن نتحدث عنه م ت ح ا وذما نقول في سماع كويس وفي سماع شنو كعب ينبغي أ ن نقف على باعثه والى س م ا ع شنو شنو الخلافة تسمع إ صورته و إ ل ى معرفته و الوقوف على حقيقته لا بد أن نقف مع السماع وبذلك ينقسم السماع إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س اقسام م السماع ي ن م إلى ل ث ث ة أ ق س ا القسم ا ل أ و ل قسم يحبه الله ويرضاه و أ ث ن ا ء على أ ه ل ه سبحانه ماذا قال سبحانه وتعالى فيهم قال عنهم إ ن ا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا ي ح د ي إ ل ى الرجل ن و ف أ م ن ا ل ه بنسمع ماله مذموم ولا ممدوح هو ممدوح لا شك في ذلك وكذلك قوله تعالى إ ن الله يسمع من يشاء وما أ ن ت بمسمع من في القبور كيف من لا يستفيد من المواعظ والدروس ومن مسموعاته هذا كالميت في قبره وقوله تعالى إ ا ن ك لا تسمع أشنو؟ الموتى ولا تسمع شنو؟ الصم الدعاء أ ع ر ض أ ه ل م ك ة قال لك إ لا أ ه ل مكه ة قال لزور اصغر يسمعون لا زيهم دير ز و ل م ي ت لو ك و ر الكلام يسمع لا أ ه ل م ك ة قال لزور دير هذه ت س ل ي ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وعكس ذلك من يسمعون يسمعون هذا الكلام, الكلام السماع الممدوع شنو هو كلام الله و ا ل أ ذ ك ا ر والمواعظ والخير وكل ما يقودك وكل شيء يقودك إ ل ى الله ويدلك إ ل ي ه هذا س م ع ماله م م د ح طيب وقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا ل ش ن و يعني أ ه ل الخير يسمعون لكن يسمعون س م ع شنو س م ع الفهم و س م ع ا ل إ د ر ا ك و س م ع القبول و ا ل إ ج ا ب ة كقول المؤمنين إ ذ ان دعوا ورسوله الله إلى أ يقولوا شنو سمعنا شوف السماع كيف شوف ا ل آ ي ا ت دي كلها جات كيف في مواطن ت ر ما أ م ت ي الخير ق ا ل ل و كنا نسمع أ و نعقل ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا أ أ سماع ع ه م س هدايه سماع تهتدي به قلوبهم يا اخوانا أ ق و ل ه الحق عجيب خلاص لا بد أ ن تعلم ش ي ء أ ت ى اعرابي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ح س ن السؤال ي خ و ا ن السؤال ا ذاتو د ا ئ ل ه فهم انت لما ت س أ ل السؤال ب يطلع شنو ب يطلع ا ل ف ا ئ د ة ما ت س أ ل أ س ئ ل ا ل ف ئ ه شنو الفاضي أ ي كويس ق ا ء و ا ضلوا يا رسول الله لقد أ ت ي ت ك م ب م س ي ر ة تسعين دي مقدمه لطيفه جدا قالوا أ ن ا ماشي تسعه يوم يريد أ ن ينبه على حرصه يعني أ ن ا ذ و ل حريص ع ن ي ل أ س أ ل ك سؤالا واحدا ازدد من جد تسع يوم لكن ناكته ا ن ي س أ ل س ؤ ا ل واحدا يا اخوانا هل يركب ي م ش ي أ ي ا م و ليالي أشان ي س أ ل سؤالا ق و ل ك يا ز و ي أ ي شيخ يجينا من الطرف ب ن س أ ل ه ذات الشيوخ ي ع ن ي ربنا ك ت ر ه شاء ر ب ن ا ك ت ر ه يقول في أ ي محل في شيخ تمسك من طرف تساله ل ذاته القوة م طلاب علم ت ق وفي ل له الله دار شيخ فلع. شيخ فلع ليه؟ أنا ما بول. دار شنو؟ شيخ ل ا ا تخفلها ناس ذاتي ما تتركهم ف عندك شنو؟ ل هزودي أنا يفتك، من د طلاب ة فينا في في أنه أنه علم ا ل إ ن س ا ن ي س أ ل سؤال ويبحث عن الدين ويجتهد في الوصول إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة في مساله مهمه جدا ج ا ل ل صلى الله ه عليه و س م طبعا م ر ب ي عجيب ومعلم فريد قال له ما اسمك ما في ناعي طبعا أ ن ا دارس إ ي ج ا د سؤال محدد يا أ خ ي اسمي اسمي داري ب ش ن و بس قل لي جاوبني ما قال لي سؤال اشو غ ل ر اسلف ب ن و قال اسمي زيد الخير قال أنت زيد ا له خ ي ر أزود دا ن ي انت له ل أ ه كان س ف ر دي كله إلا الرسول قال شهر كان ماشر وما استفاد زيد الخير حول اسمه أزود وفاد فوض اسمه دا استفاد وفاز عظيم قال له أ ن تسع زيد الخير ما ؤ ا قال ما ل ك ل الله ا م ة حب عبده بس تسع يوم ا لو ل ل ه ق ل ن ا الله يحب شخصي من البشر كيف نقول الله يحبه قال ع ل ا م ة حب الله عبده أ ن ييسره للخير و أ ن ييسر الخير إ ل ي ه ان الله يحبه ده بتيسر له عمل الخير بتيسر ي له إ خ و ا ن ن ا الهدايه سبحان الله شيء عجيب والله إ خ و ا ن ن ا كان انت قريت كيف هدى الله علماء والله تعجب الله, الله سبحانه وتعالى جل جلاله فعلا ي ء أ ر ا د لهم الخير و أ س م ع ه م إ خ و ا ن ن ا ممكن ا ل إ ن س ا ن يسمع الدين كثير يستمع إ ل ى ك ل م ة و ا ح د ة في موقف ف ي ت أ ث ر شيء عجيب لكن ل ش ن ك ن كذا قال ولو, ولو علم الله ف ي ه ب خيرا نشنو لاسمعهم يعني نشنو لهداهم جاوز ا ل آ ل ة إلى、الحقيقة. السماع ح ق ق ي ة آلة ا ل آ ل ة ا ل ه د ا ي ة ولكنها آ ل ة م و ج و د ة عند كل الناس وما كل الناس يهتدي ل أ ن ه م لا يستعملون ا ل آ ل ة الاستعمال الصحيح يقرر أ ن يهتدي يقرر أ ن يستفيد يقرر قبل أ ن يسمع أ ن يطبق و أ ن ينفذ ما يسمع و أ ن يبادر إ ل ى العمل الصالح هذا إ ذ ا ق د ل له سوف يستفيد يقرر ذ ل ك ث ا ل له أتيتك ت مسيرة ي من س ع ث ب ا ل م ن ا س ب ة في بعض الروايات في المسند أ ن هذا الرجل مات قبل بدابة أن يرجع رجع ووقعت ل يدخل المدينة م و ناقته في حفر جرذ حفر ارتعت فات فوقع, فوقع من على ا ل ن ا ق ة على ر أ س ه فكسرها فمات وجاء النبي سلم وقف عليه يتبسم قالوا ولم تتبسم يا رسول الله قال إ ن ه في سفره الطويل كان جائعا ولقد رايت الملائكه تطعمه من ثمار الجنه ة يا إخواني نرى أن ل ل رد بخير يشعر مرات يشعر يدر البصر تشعر وحد الشدة مجاهدة جدا لك والله عليه أكلمك تلقى تقول الله الله الجهات لكن عالي كف معينك أنك بطمأنينة أي يعني عظيمة عي عي عظيم وإيمان وإن وراحة وق حسنا أنا ما حسنا ما ما تجاهدت جدا أنه أنه نفس ستشعر يهتدي ب ك ل م ة الفضيل بن عياط كان يعمل لصا ولكنه لص كبير وكان شرسا قال حتى تخيف ا ل أ م طفلها به يعني ريت الفضيل دي باللغة العربية وبحقيته الفضيل الجاك الفضيل كان شنو أنا شنو شنو الأم الجماد قولها وإلا ما اللغة الفصح لسك لك قولها أسكت جاك جاك وقال ب بن عياب ل العرضين الفصحى وإلا لا فضيل و ا أنا يتذكر خرج إلى صحراء إلى أسكت ط ع ط ر ي ق قوم على ل و ن ز احدهما في خايفين خيمة رجلاني يقول جاعدين ا ص ل ح الصباح فقال ح أ د ل ل آ خ ر كيف بك لو جاءنا الفضيل بن عياض قال له لا تتشائم يا أ خ ي مالك مش شائم علينا تطلبي علينا مالك يا أ خ ي ما كنت كويس يقل لي ذكر الفضيل قاعد يجف هو أ ق ب ر ا ل خ ي م ويسمع قال له ا ق ر أ ق ر آ ن قاعد يقرؤ قدر الله أ ن ي ق ر أ و ا من الحديد فاستوقفته ا ل آ ي ا ت خارج ا ل خ ي م ة حرامي لكن ممكن ي ق ب ز و ا الكويس و س م ع ه ز ت ه أ ل م ي أ ن ي للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما ق ر ب ت ا ل ه د ا ي ة لحد متى ستكون غافل ه معنى الكلام رجع يوم ذا ما سرقت ر ج بدري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 ف ق ر أ ا ل إ م ا م أ ل م ي أ ن الذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في ص ل ا ة الفجر أضوذك قال والله ما أ ر ي د بها إ ل ا أ ن أن ا ا ل آ ن أ ن ا ربك قال لي خلاص يا الله خلاص قرار حاسم وزي ده لما نقرر ما نرجع ثانيه و ر ا في ناس الله ي ق و ل و ن ه د ا ي ة ا ل سبوك الفضيل معياض صار من علماء ا ل أ م ة ما من كتاب تفسير إ ل ا والفضيل فيه وما من كتاب زهد و أ د ب ورقاق و أ خ ل ا ق و ت ر ب ي ة إ ل ا والفضيل فيه وما من كتاب فقه إ ل ا والفضيل بن عياض يعتبر من أ ئ م ت ه ومن شيوخه دين علم الله فيهم خيرا فاشنو ف أ س م ع ه من أشكده بريحة بريحة كتير في يهدي إنه من السماع ل المهتد يضلل فلن له وليا والله يقول ه فهو وما مرشدا تجد ن الذي عبر عنه ب ا ل إ ج ا ب ة قول تعالى و ف ي ك م سماعون لهم سماع مش ب س م ع ل ه م يسمعونهم ويتجاوبون معهم يسمعونهم ويتجاوبون معهم معناها يشمعون في الفتنه نسال الله السلامه و ا ل ع ا ف ي ة وفيكم سماعون لهم طيب اليهود عندهم ا س ت ج ا ب ة س ر ي ع ة للحرام ر ب ع ا سبحان ه الله سماعون للكذب أ ك ا ل و ن ل ل س ح ترويجه سماعون للكذب طيب إ ذ ن السماع المقصود هو شنو ابن القيم قال كلام لطيف سماع سماع سماع سماع الآيات لا سماع الأبيات سماع القرآن لا سماع الشيطان كلام متين سماع ما هو لا آ ي ت لا سمعه ا ل أ ب ي ا ت في ناس الشعر يؤثر فيه أ ك ث ر من كلام الله حتى لو كان الشعر صالح ما في شيع في الله ما ي ؤ ث ر فيه يؤثر فيه اكثر من كلام الله في نفسه الله ما, ما مدح نفسه صح ولا ما صح وفي شيع في الرسول عليه الصلاه والسلام يسمو شنو مديح يؤثر فيه ويكفي المديح وما يبكي في مديح الرسول إ ي م ا ن ط ع ي ف ا ل م ن ا س ب ة حتى و لو جائز يعني حتى لو فيما من أ ن و المديح ع ا جائز الكلام دائما يكون بضوابط تمدح و زي ما مدحو ا ل ص ح ا ب ة كويس أ غ ر عليه من ا ل ن ب و ة خاتم تقول فيه من الله من نور يلوح يشهد وضم ا ل إ ل ه اسم النبي إ ل ى اسمه إ ذ ا نادى في خمس مؤذن اشهد وشق لهم من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أ ت ا ن ا بعد ي أ س و ف ت ر ة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجاً مستنيراً كما ويمكن ا ا ل أ و ث ن ف الأرض أ تعبد ف س ى ان مديح س ا يلحن ا ل تعالى الرسول م ي ما في باس سرعا ما في باس لكن طار ما يجوز دربك ما يجوز من باب أ و ل ت ا ن ي بقيت ا ل آ ل ا ت الموسيقى ك وهذا ي و المديح د ا س م ع المديح ب ي أ ث ر في ت أ ث ر الناس ب ا ل ق ر آ ن يعني انتشار ث ق ا ف ة المديح تؤثر في ابتعادات ب ع د ا ل ق ر آ ن ما ب ت ق و ل لهم ابتعدوا من ا ل ق ر آ ن ولكن انتشار هذا كثقافه في التفاعل الاجيال ب ا ل ق ر آ ن يعني قليل تلقى الزول بيحرص على كاس اي زول بيسمع مدائح كتير علاقه ب ا ل ق ر آ ن بتكون ض ع ي ف ة و أ ي زول صباحا من سبيل ا ل ق ر آ ن وبيحصص ا ل ق ر آ ن د ن ا ج ر ما ت ل ق يسمع شنو م ح ت ى أ ايه مديح المديحه يا جائزه الفاظه إخواننا جائز في مديح ما شركيه حياتنا ما قايمه على ا ل س ن ة في أ م و ر ه ا ا ل و ا ض ح ة و ا ل ظ ا ه ر ة لذلك هذا نوع من أ ن و السماع ع ا خلاصته هنالك سماع شركي ذكر معه موسيقى هذا باطل ما يسمع. وفي سماع بدعي هو سماع سني يعني ف ع ل الفاظ ا ق و ي س و م ل ح ب لكن يعمل منه ق و م و ق ع د ة ومجموعات وكذا هذا ما يجوز و خ ا ص ة إ ذ ا أ ر ي د به التقرب إ ل ى الله أ م ا إ ذ ا أ ر ي د به ا ل إ ب ا ح ة ما في ذلك ب أ س ولا شك ثالثا النوع من أ ن و ا ع السماع هو السماع المعني بالمكش والثناء من الله من يسمعون كلام الله قال شلوعه منذ القديم سماع ا ل آ ي ا ت لا سماع ا ل أ ب ي ا ت سماع ا ل ق ر آ ن لا سماع الشيطان قال ف إ ن ه يحدو القلوب يسوق إ ل ى جوار علام الغيوب وسائق يسوق ا ل أ ر و ا ح إ ل ى ديار الافراح هي شنو؟ ا ل ج ن ة ومحرك يثير ساكن العزمات ا ل إ ن س ا ن يكون عنده عزيمه ان يعمل الخير لكن ض ع ي ف ة لما يسمع ا ل ق ر آ ن إ ي م ا ن ه يزيد قال تعالى إ ذ ا تليت عليهم آ ي ا ت ه شنو؟ زادتهم شنو؟ إ ي م ا ن ا قال ومحلل يثير ساكن العدمات إ ل ى أ ع ل ى المقامات و أ ر ف ع الدرجات د ه ا ل س م ا ع المطلوب طيب ابن القيم عنده ح ا ج ة ع ج ي ب ة جدا قال يا اخواننا في زول و ذ ي أ م ك ن تكون م و ج و د ة ب ي ت أ ث ر بالشعر الملحن أ ك ت ر من كلام الله يعني ق ص ي د ة في ا ل ش ر ي ع ة في الدين لو قام زول لحنه شعر بصوت رخيم في ناس م م ك شنو ه يبكوا واذا تلي عليهم ا ل ق ر آ ن لا يبكون هؤلاء يا يتو ابيات أخوانا أ ب ي الجائزه ت ت يا ق و ن ا ا ل ة الشرحة مش ك ولحن ما هو على لحن ا ل أ غ ا ن ي لحن بسط رخيم كونوا كلام الجميل إثلحن ي ع ن ي كلام ح س ن ث اغر ب ت أ عليه من النبوه خاتم م ا حرام م إثلحن لحن, لحن ب و بدون, آلات بدون طار ولا ده السمع ده بتأثر من القرآن هذا يدل على ضعف إ ي م ايمان ن هذا د ل على ضعف إ ي لكن لأنه ص ا د ف في نفسه ضعفاً معيناً ل ق ر آ ن جرعه عاليه ب ت أ ث ر في الذين آ م ن و ا إ ذ ا تليت عليهم آ ي ا ت يجنو زالتهم إ ي م ا ن ا مع الناس على د ر ج ة من ا ل إ ي م ا ن عالي اما ما زالوا إ ي م ا ن يرفع بالابيات لكن لا بد يتم بشنو ب ا ل آ ي ا ت في ناس ي ت أ ث ر و ا في السيره اكثر من ا ل ق ر آ ن يعني حتى ا ل أ ب ي ا ت خليها لو سمع ق ص ة في السيره ة رو سلم ا بن س ع وكذا د و يمكن يبكي لكنها سمع آ ي ا ت ع ش ر ي ن آ يمكن ما يبكي صح ل م ا ل أخوانا م ا ك ن كمال هذا ليس خطا لكنه ليس كمال الكمال شنو ق م ة ح ي ا ة القلب الذي ي ت أ ث ر بكلام الله و أ ن يكون غذاؤه م ب ا ش ر ة من الله بالقرآن ده هذا ق م ة أ م ا غيره ف ي ت أ ث ر السيره فيها مواقف حيه يا اخوانا ومواقف بتجسد المعاني رسول خرج إلى الطائف ضربوا ورجع. يا سلام. الله الطائف إلى ورجع ودع يا الله يشكو وقلة زول ي ت أ ث ر ب ا ل س ي ر ة وما ت أ ث ر ب ا ل ق ر آ ن ده ما ضعف لكن ما كمال ل أ ن ه ت أ ث ر ب ا ل س ي ر ة ل أ ن ه ا صادفت فراغا معينا في روحه فبن قائل يقول بعض من يسمعون وقبل ابن ت ي م ي ة قال بعض من, يس بعض من يسمعون ا ل أ ب ي ا ت و ا ل أ ن ا ش ي د ي ت أ ث ر و ن اثر فيك قد يؤثر ل أ ن ه صادف فراغا معينا ولكنه ليس الكمال الكمال شنو ا ل آ ي ا ت اجعل حياتك كلها ق ر آ ن والله مجيك عوجه العربيه تشغل ا ل ق ر آ ن تمسك المصحف تشغل ا ل ق ر آ ن تسمع اجعل ا ل ق ر آ ن أ ك ب ر نصيب من مسموعاتك يحيا قلبك حياه لا يموت بعدها إن ش ان ء الله كوي ب ع د شاء و ف ل ل القيم يتكلم بيقول شنو بيقول بعض السماع بالدف والمزمار الألحان ك ا ابن ومطربات ا م ده برضو بعض شنو ن غ يهيج ا ل ح ب يهيي شنو ا ل ح ب فتجد الذي على طريق الخير إ ذ ا سمعه بكى لانه يستوي فيه محب ا ل أ و ط ا ن ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الشيطان ومحب الصلبان ومحب الرحمن كلهم ي ت أ ث ر و ن ما فيزو ذ ت ر ج ا و اللحن ذا صادف عندو ذكريات ق د ي م ة خلته يهيج ويبكي في ناس في الموسيقى يبكي لكن د م ا يدل على أ ن ه ا ص ح ي ح ة أ و أ ن ه ا ج ا ئ ز ة وفي ناس في الغناء يبكي لما يسمع الغناء ذ ك بتاع الفنانين يبكي في زول ا يسمع الغناء تلقاه اي زول ا يباله محب ا ل أ و ط ا ن يبكي ومحب الرحمن يبكي ومحب الشيطان يبكي ومحب النسوان يبكي هذا ما دين هذا ليس بدين لذلك ه ا كله يقول سبب كلام ابن القيم رحمه الله يختم هذه ا ل ج ز ئ ي ة في القسم ا ل أ و ل من السماع و هو السماع الممدوح قال رحمه الله تعالى القلب المخسوف المنكوس لا يصلح لحقائق ا ل ق ر آ ن و تذوق معانيه و م ط ا ل ع ة أ س ر ا ر ه إ خ و ا ن ن ا البفهم ا ل ق ر آ ن منه ا ل ب ت أ ث ر بالقرآن منه صاحب شنو ص القلب ح شنو الحي ا ل ما منكوس حتى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال و الحديث في صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا الحصير مش و ر ب ع ة والفتن و ر ب ع ة ف أ ي م ا قلب أ ش ر ب ه ا نكتت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تصير القلوب إ ل ى قلبين قلب أ س و د م ر ب ا د ا م ر ب ا د ا مِرْبَادًا عن شنو؟ شريط ا ل و ا و قال عليه الصلاه والسلام كالكوز م ج ّ ا ا ل ك و ز م ج خ ي ا عن شنو؟ زين الشنو ك و ز مغلوب أ س و د ومغلوب وقلب أ ب ي ض ك ا ل ص ف ة لا تضره ف ت ن ة ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض طيب هذا القسم الاول القسم الثاني من أ ق س ا م السماع السماع المبغوض الذي يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه يعني ا بيخليه ماله الله شنو ب ي م د ح ه د ه السماع شنو ده سماع الباطل كل ما يضر العبد في دينه وقلبه والله فعلا والله في سماع كويس يضر القلب طيب لكن المبحث ا ل م ه م إ خ و ا ن ن ا ناقش ابن القيم في هذا القسم حكم الغناء بالتفصيل حكم الغناء و ق ض ي ة الغناء سماع ذلك دار فيه لغط كبير بين مبيحين بدون تحفظ وبين محرمين بدون شنو بدون تحفظ وبين متحفظين وواضعين ضوابط وشروط مع انتشار الغناء بل الغناء في عصرنا مصدر من مصادر الرزق صح او لا صح ناس ب ي أ خ ذ و ا منه وناس ببنوا ي منه كويس فهو ناخش ابن القيم هذه المثاليه ب ا س ت ف ا ض ة حتى أورد اورد ج د جدا أ و شبهات المبيحين بدون تحفظ وكاستمعت الأورد تضحكوا واحد شنو تحرموا والموسيقى والغناء موجود كيف القيم قال قال الألحانة الجميلة ما قال العصافير لنمنعه طرع أدلة ندى زغزقت دليل على جواز الغناء قال زغزقه العصافير قال ن ومن قال و أ د ل ة جواز الغناء أ ن ح ر ك ة ا ل إ ن س ا ن على وسط ا ل أ ر ض خطواته ايقاع قال ف ا ل إ ي ق ا ع جزء من فطره ا ل إ ن س ا ن قال ق اي ل أ زول عنده إ ي ق ا ع في المشهد يختلف ب عن الثاني قال و شنو أحد قال قال ياخذ ج ن ة في, في, قال قال قال في غناء أ ه ل ا ل ج ن ة قال لا ت ح ي م و ن الغناء ا ل ج ن ة في غ ن ا قال هذا الـ الـ الـ الـ الباب في المدارس مهم جدا لان ابن القيم أ و ر د فيه شبهات القائلين باباحه ة تطلع ما ك لقد الاغاني ع د ا ت محرمة كان معاه ولا غنى كان قاعدة بيعزف بالجيتاء الحرم المعاذف لأن محرمة. اتنين غنى معاهم موسيقى كلامه جميل كلامه قبيح هذا محرم فغنا ي بدون موسيقى حرام وابن القيم رد على هذه الشبهات كلها وسوف أ ز ي د ب إ ر ا د أ د ل ة لم يردها ي ابن القيم في تحريم هذه ا ل م س أ ل ة في الدرس القادم ة أسأل والسلام الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل مبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله مبارك وبركاته يوفق فيكم وأن ورحمة